يقول هذا السائل هل يصح هذا الحديث كل تأخير فيه خير إلا الزواج وباكورة الثمر هذا ليس من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه نعم أحسن الله عليكم يقول ما حكم تسليم المرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره ما حكم ما حكم تسليم المرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره الأصل أن المرأة منهية عن زيارة القبور هل الصحيح من اقوال أهل العلم لعموم قوله صلوات الله وسلامه عليه كنت نهيتكم عن زيارة القبور لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور وقول زوارات ليس المراد المبالغات بالزيارة لأن هذا اللفظ وإن كان من صيغ المبالغة يطلق ولا يراد به المبالغة فقول لعن الله زوارات القبور أي من يزورنا القبور فتطلق هذه الصيغة ولا يراد بها ولا يكون مقصود منها المبالغة وهذا له نظائر فالأصل أن المرأة من هي عن زيارة القبور وفي هذا الوعيد قال لعن الله صلوات الله وسلامه عليه فالذي يجب على المرأة أن تجتنب هذه الزيارة لكن إذا قدر أنها مرت بقبور ولم تقصد أصالة زيارتها فإنها تسلم السلام الماثور عن النبي صلوات الله وسلامه عليه نعم أحسن الله عليكم يقول إمرأة ستسافر إن شاء الله خلال ثلاثة أيام مع زوجها ضمن الفوج إلى مكة المكرمة بنسك التمتع وهي اليوم حائض فماذا تصنع؟ تصنع أنها ت... ت... يوم السفر تتهيأ وتلبس ما ارادت ان تلبسه لإحرامها وتلبي من الميقات مثلها مثل غيرها من الحجاج وتذهب ملبية وإذا وصلت إلى مكة تبقى في سكنها إلى أن تطهر وبقي على الحج بالنسبة لهذه الحالة فترة كافية لأن يحصل لها الطهر وإذا طهرت تغتسل وتذهب وتؤدي العمرة فتطوف بالبيت سبعا وتسعى بين الصفة والمروى سبعا ثم تتحلل بأخذ قدر أنملة من شعرها وتكون بذلك قد أتمت عمرتها قد أتمت عمرتها نعم أحسن عليكم يسأل عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبر قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بلحظات قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجي لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجي وهذا يفيد المنع من ذلك ولهذا قالت عائشة يحذر مما صنعوا يحذر مما صنعوا يحذر من هذا الصن ولهذا لا يدفن الميت في المسجد ولا يبنى أيضا المسجد فوق القبر ولا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر نعم عليكم يقول هل يجوز أن يحج عن مرتكب الكبيرة وعن كان متهاونا في الصلاة مرتكب الكبيرة إذا لم تكن كبيرة كفرا ناقلا من الملة وكان متوفى أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه يحج عنه يحج عنه واما إذا كان تاركا للصلاة فترك الصلاة كفر قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر نعم صلى يسأل عن حكم تلاوة القرآن من المصحف الإلكتروني الذي في الهاتف النقال لا حرج في ذلك إذا أمنا من أمرين الأول سلامة المصحف المركبة والموضوع في هذا الجهاز من الخطأ لأن نقل أن بعضها قد يكون فيها اخطاء وبعضها وضع نسخ صحيحة وبإتقان فيسالم من الاخطاء فإذا اطمأننا إلى سلامته من الخطأ هذا الناحية الأولى والناحية الثانية إذا, سأ... إذا أيضا أمن من حصول الضرر إذا أمن من حصول الضرر فإذا كان النظر إلى هذا الجهاز قراءة المصحف فترة طويلة يضر بصره ويؤثر على بصره فينهى عن ذلك لأن المسلم مطالب بأن يحفظ بصره من الأشياء التي تؤذيه ولكون هذه الأجهزة تضر بالبصر في الشركات والمؤسسات والجهات إذا كان الموظف عمله في تلك الأجهزة عملا في تلك الأجهزة يضاف له الراتب بدل لأنها لأنهم يعلمون أن مع الوقت تؤثر على البصر فإذا كان يعلم أنها تؤثر على على بصره في يقرأ في المصاحف الورقية التي يأمن بإذن الله تبارك وتعالى من مضرتها عليه في هذا الجانب الله أعلم صلى الله عليكم يقول من صلى في مسجد فيه قبر وهو غير عالم بذلك إلا بعد مدة هل عليه يعادة تلك الصلاة لا لعله معذور بجهله جاء في صحيح ال أو عدم علمه جاء في صحيح البخاري أن أنس بن مالك كان يصلي وأمامه قبر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبر لكن ما شعر به ولا, ولا علم به فصاحبه عمر يا أنس القبر يا أنس القبر ينبهه نعم يقول هل على من دخل مكة مفردا من عمره بعد أداء مناسك الحج أعد صلى الله عليكم يقول هل على من دخل مكة مفردا من عمرة بعد أداء مناسك الحج إذا كان له رغبة في العمرة فإما أن يحرم متمتعا وهذا أكمل الأنساك فيأتي بعمرة مستقلة ويأتي بعد ذلك بالحج أو يقرم بينهما فيلبي من الميقات لبيك اللهم حجا أما أن يلبي بالحج ويأتي بالعمرة بعده وبعض الناس قد يفعل ذلك للفرار من النسك والهدي الذي يقدمه قربانا في يوم العيد هذا الفرار مما لا ينبغي للمسلم إذا كان هذا غرضا لأن الأمر ميسر إن كان مستطيعا على هذا الهدي ذبحه وقدمه شكرا لله وإن كان غير مستطيع ينتقل إلى الصيام عشرة أيام وأيضا ليست مطلوبة أن تجمع في وقت واحد بل لو فرقها يوما ثم بعد أسبوع يوما آخر وهكذا فالأمر ليس فيه مشقة فإذا كان هذا الغرض فما ينبغي له الإنسان يفعل ذلك وايضا العمره التي تكون من أدنى الحل بعد الحج إنما رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لظرف حصل لها ولهذا أخوه عبد الرحمن ذهب معها مرافقا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعتمر رضي الله عنه وأرضاه نعم صلى الله عليكم. يقول غالبا ما ينتقي للحجاج من المدينة إلى مكة مساء فهل يجوز للحاج أخذ قسطا من الراحة أم يشغل وقته كله بالتلبية لا حرج عليه لا حرج عليه إذا كان متعبا واحتاج إلى الراحة ونام لا حرج عليه وإن كان متمكنا ونشيطا يكثر من التلبية وسياتي معنا في لقاء الغد ما يتعلق بالتلبيه وفضلها وعظيم اجرها وايضا المعاني التي تتعلق بالتلبيه كل ذلكم ياتي بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء الغد نكتفي يومنا هذا بهذا القدر نسال الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وان يوفقنا جميعا لكل خير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 أنت علام الغيوب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحة والعافية والسلامة والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا ولاة أمورنا